علاقات كثيرة اليوم بتبدأ عبر الإنترنت بعد مجرد تعارف والبعض الآخر بيتطور إلى صداقة والبعض قد يتحول إلى حب وزواج لكن بتبقى علاقات الإنترنت محفوفة بالمخاطر زواج عبر الإنترنت بسلبياته وإيجابياته موضوعنا لليوم ببرنامج سالب موجب بسرني رحب بالمرشيدة النفسية والتربوية التهامة المعلم يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك يسعد أوقاتك وأوقات جميع العاملين بالبزاعة اليوم ما عم نحكي عن زواج عبر الانترنت بسلبيات وإيجابيات ومثل ما بنعرف أنه اليوم النت دخل حياتنا بكل مفاصل حياتنا وصار مهم عند الكل وخصوصا شريحة الشباب وهون تكمن الخطورة. في كتير إشياء رح نحكي اليوم ونصلت الضوء علي ما حضرتك. خلينا نبدأ برأيك بزواج عبر الانترنت. طبعا هلأ الانترنت هو كموقع تواصل دخل حياتنا بطريقة بجميع يعني على جميع الأسعادة. منهم ال... هذا الجانب يعني صار كتير ملاحظ انه في كتير علاقات زوجية عم بتتم عن طريق النت الشاب بتعرف على البنت وممكن انهم يرتبطوا ويصير بيناتهم علاقة هلا بغض النظر عن الإيجابيات والسلبيات طبعا لحنا لازم نعرف شغلة واحدة انه المجتمعات المجتمعات عنا العربية ما بتتقبل هاي الفكرة الزواج اللي افرزوا هذا تعارف واختلاط النت لا. ليش لانه اول شيء بيكون في خوف للعائلات تخشى ان يقع ابنائها بي لفريسة أشخاص غير جادين تختلف عاداتهم وحياتهم عن الطرف الآخر ولكن نلاحظ من الفترة يعني من حوالي سنتين وجاي نلاحظ أن بدأت هذه المسلمات بالـ يعني بدأ الانتشار للتواصل صار انتشار سريع فبتحسيه صار عم يخترق كثير حياتنا فجعلت يعني بتحسي صار العالم كلياته مثل قرية صغيرة عم نتجمع لحنا تحت هالشعار هذا هانة بصف يعني الموضوع إنه يعني موضوع هو ما سهل موضوع كثير دقيق إله إيجابياته وإله سلبياته أنا بالنسبة لس للسل... للإيجابيات طبعا نفضل دائما نحكي لأنه نعم. لحنا في حياتنا <تصفيق> كل شيء إله إيجابي وكل شيء إله سلبي نعم. ما في حيات كاملة بالنسبة للشق الإيجابي طبعا عالم النت لما أنت بتكوني عاملة صفحة أو الشخص الثاني أنا راح أحكي بشكل مذكر المؤ... يعني شاب ولا صبيه نعم هن عاملين صفحة فهن عم بحاولوا أن يعرفوا عن نفسهم عن طريق ملف شخصي هالملف الشخصي حضرتك حط فيه اسمك حط فيه الصورة أنت بتعنيكي عم تشري فيه رغباتك المعلومات, المعلومات اللي أنت بتخصك طبعا بالمقابل الشاب الثاني عم بيطلع على هذه الشيء بالمقابل هو كمان عم بينشر اسم معين، صورة معينة عم ينشر الاشياء اللي هو بيحبها وهو بيريدها. هلا ممكن من خلال هايدي هالعمليات النشر من خلال هالشاشة الصغيرة يتورد شعور معين انه هالشب هذا ممكن انه يكون هو فتى الأحلام. أو بالثالث ممكن تكون هي الصبية اللي عم يبحث عنها. فمن هون ممكن إنه هي كتير تخترق المجال. شوفي الزواج سابقاً كان عبارة عن هي عبارة عن خطابة أو ناس بيدلوا ناس. حسب البيئة بتختلف العدد؟ طبعاً طبعاً. هلا لما بيجو هالشخص لهون. طبعاً هو رح يجي يتعرف على الصبية. طبعاً الناس رح يحكوا صفاته اللي هنين هيك شايفينها. أو هو الشيء اللي رح يظهر فيه للناس اللي هو موجود عندهم. رح يضل د عزيزتي رابعة في جانب خفي عن هذا الموضوع في جانب ما نواضح يعني وهون بصير الزواج وبنقول إجاة الفاس بالرأس انكشفت أمور تانية بينما شو في عالم النت عالم النت لأنه متجاوز هاي التقاليد البنت مثلا سابقا ما فيها تطلع ما فيها تروح ما فيها هو اختصر المسافة طبعا اختصر المسافة انتي على هذا الجهاز من خلال هي الشاشة من خلال الأزرار الإلكترونية انت عم تتابع هذا الشخص بتفاصيله راحت جيت إجارة يعني عم تتقرب أمور كثيرة عم تصير في عندكم مثلا إنسجامات معينة عم تختلفوا بشغلات معينة هيك علاقتك مع هذا الشخص إن كان الشاب إن كانت البنت عم تتبلور يعني شوي شوي عم بيقدروا يفهموا بعض عم يقدروا يكتشفوا جوانب معينة هلأ ممكن يستمروا وممكن ما يستمروا عم يقدروا يكونوا صريحين أكثر. بالضبط فأنا عم حس انه هيك طبعا هون لما بتكون العلاقة مبنية على القصص الصريحة يعني على قصص صدق على أساس إنه ما في مثلا خداع ما في كذب يعني هون الأمور عم هو عم بيقوله أنا شو بحب هي بالتالي طبعا أنا عم بحكي عن العلاقة لما بيكون في زواج والزواج معناتها كلمة جدية يعني قامت أسس مؤسسة فهون أنتي اخترقتي شوي عن هالعادات التقليدية اللي ممكن الشاب يظهر لك فيها أو يمكن الأهل أو الناس اللي قايلين عن الشاب أو صبيه شو هن عم بيحكوا أنتي هون الشاب والصبية عم يشوفوا بعضون عم يحكوا عم يشوفوا شو بيحبوا شو بيكرهون عم عم يأيدوا أفكار بعض عم يرفدون عم سنا عم يتناقشوا بأفكار معينة بختلفوا شوي يعني هيدا جاي. خلينا نروح طبعا. شوي لأعراء الناس اللي شاركتنا لما نزلنا سؤال على صفحة إذاعتنا على الفيسبوك مين معه ومين ضد وشو رأيهم وبسلبيات وإيجابيات الزواج عبر الإنترنت راح أبدأ برأيي عزات اللي قال أنا مع بشدة لأن الزواج التقليدي معرض للفشل أو النجاح وكذلك الزواج عبر الإنترنت لكن الفرق أنه بالنسبة لحالة الإنترنت تسقط مقولة اسعى بجنازة ولا تسعى بالجوازة يعني الشخص يلوم نفسه فقط هون نرجع لفكرتك اللي ذكرتيها انه هو بيتحمل المسؤوليه هو بيتحمل المسؤولية اكيد لانك انت هذا الشخص تواصلتي انت معه فانت هون الشخص الوحيد اللي انت يفترض انك تكوني حددتي هذا الشخص شو طبيعته مو نقلان عن اشخاص تانين عن ناس قالوا لك انه هو هيك بحب او هن قالوا له هي هيك بتحب انتوا لا ما في بقى مثل ما بيقولوا هذا المثل تبع مشي بالجنازه مشي بالجنازه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هون هون انت بقى الشخص إن الملام انت أو هي هي أنتم رخترتوا أنتم بار راججين فأنتوا هون يكونوا ملامبي بهالعلاقة حلو كتير إنه نتحمل المسؤولية بخياراتنا وقراراتنا واليوم ما منلاحظ إنه كل شخص يلقي اللوم على الآخر بحال الفشل وبحال النجاح يلقي النجاح لنفسه رح نتابع معك بالحديث عن الزواج عبر الإنترنت لكن بعد الفاصل <تصفيق> شكراً مستمعينا بالحديث عن الزواج عبر الإنترنت ومعك المشيدة النفسية والتربوية تهامة المعلم وكنا عم نحكي عن الإيجابيات ويعني هون ضروري نركز ونعزز هالإيجابيات وننتبه لها نقدر نفرق بين الإيجابي والسلبية خلينا نتابع طبعاً بالنسبة للإيجابيات كمان أنا بشوف إنه في عملية تسريع كتير بإيجاد الشريك المناسب أو الشريك الحياة المناسب يعني في عندك الخيارات كتيرة، <تصفيق> العالم كتير كبير مثل ما قلت لك هو قرية صغيرة جامعة كتير انت مقدمي ملف تعريف أشخاص فيكي راح تستقطب بكتير ناس ممكن يكونوا هالأشخاص هذول نفس الهوايات نفس نفس المشاعر نفس الرغبات طبعاً وبالتالي للذكر كمان نفس الشيء فهي هون كتير بت يعني بتسهل إنه عملية إنه جاد شريكة حياة مناسبة أو شريك حياة مناسب يعني أنا ما بشوف غير إنه فيه, إنه فيه شغلة إيجابية إنه ممكن تسهل عملية الزواج كثير فكرة واردة طبعا الإيجابية اللي أنا بشوفها كثير مميزة الإيجابية اللي كثير بحسها يعني هيدا عزيزتي رابعة في موضوع الخجل أحيانا الخجل بيخليك لما بتكوني على الشخص عم بتشوفي وجه لي وجه, وجه, وجه. يخلي الأمور تكون بدكية. شوي مكركبة <تصفيق> طبعا وخاصا لما يكون موضوع زواج فبيكون طريقة النبض مختلفة هيا نجي نحللها عن طريق من النفس حركات مزتبكية يعني طريقة التفكير شوي حتكون مخربطة بينما لما أنا بكون قاعدة ورا الشاشة ما حدا شايفني أنا بس عم بكتب فأنا بي. ممكن أي وقت <تصفيق> فأطرق يعني العنان لخيالي فأنا ممكن استرسل بي بشرح مشاعري أكتر بشرح الشغلات اللي أنا بحبها أكتر يعني أنا بشوف إنه في جانب عنا جانب الخجل نحنا تجاوزناه كتير يعني هاي بالنسبة للإيجابيات اللي أنا بشوفها طبعاً وبعد كمان أكتر من مرجع لعلم النفس طبعاً أنا شفت إنه هو كتير بيخترق الخجل يعني كتير بيتجاوز الخجل وكثير بيقرب وجهات النظر بين الأشخاص من بعضهم جميل كتير الإيجابيات لكن هون يعني بدنا نذكر قصة على قد ما هي إيجابية الفكرة إنما اليوم ثقافة المجتمع يعني اليوم لسه ما صار في هالإنفتاح الكبير عند الأهل يتقبلوا لما بتجي الصبيه وبتقول بابا أنا تعرفت على شاب على النت أو ماما أنا تعرفت على صبيه على النت يعني حتى لو الشباب اجتازوا مراحل وسبقوا الجيل القديم وصاروا عم بيواكبوا بتحسي انه بضل في شرخ بين الأهل وبين أكيد. الأبناء. طبعا هاي هي, هي الانتي هلا حضرتك ذكرتي السلبية الأولى. لا زواج الإنترنت. نعم قبل ما نفوت قبل ما نفوت على السلبيات خلينا أه. أيضا نروح ل أحد الأراء. سمر اللي بتقول إنه الزواج الإلكتروني أو زواج الانترنت إن صح التعبير بات شغل الكثير من الناس هذه الأيام وخصوصا الفتيات هذه حقيقة يعرفها الجميع لسهولة التواصل في ظل العادات والتقاليد أما رأيي في الموضوع أنه سلاح ذو حدين وخصوصا بالنسبة للفتاة فهي مغامرة بحد ذاتها إما أن يكون ذلك الشعب صادقا أو كاذبا في المع في المعلوم وأعتقد أنه لا يكفي أن يتعرف الطرفان على بعضهما من خلال الشات أو غيرها من الوسائل المتجدلة على الإنترنت لماذا؟ لأنه من وجهة نظري التعارف سيكون قاصرا لأن كل واحد سيحاول أن يظهر نفسه على أنه إنسان حضاري ومتفهم وربما يصطدم الأثنان بالواقع هون بقى <تصفيق> <تصفيق> هيك كل هون بترجع حسب قلت المز... لك مفروض هذا الموضوع يكون في مصداقية م. لأنه الزواج كلمة انت مؤسسة انت عم تبني مؤسسة هي شراكة رح يكون في اثنين هدول رح اثنين يأسسوا على مشروع زواج رح يصير في عندهم أسرة فما بونيا على باطل فهو باطل م. أنا وقت بدي يكون مع هذا الشخص وأنا حابب اني ارتبط فيه هو عن طريق إنات أنا يفترض أن يكون صادقة معه هو يعني لأبعد درجات ممكنة طبعا بالتالي هو المفروض يكون صادق معي ويحطني يعني بي بي بكل التفاصيل اللي ممكن انه تمر علينا بحياتنا حلو. فهون بترجع حسب الاشخاص هلا انت عندك المجتمع يفترض انه يكون المجتمع في عنده وعي يعني الشاب ما يدخل بس لحتى انه يعني يجمع اكبر عدد هائل من العلاقات لا وقت انت فايت لحتى انك ممكن تفكر بالارتباط يفترض تكون المصداقية عندك والصدق درجة اولى لحتى انت تقدر تبني صح لأنه ما يبنى على الباطل فهو باطل. أحد الآراء عمار قال إنه وسائل التواصل عبر النت وهمي وافتراضي وأي شيء أساسه باطل فهو باطل مجرد رأي. طبعا هو <تصفيق> هذا الشخص أنا لفت نظري أنا راجعت بعض التعليقات فلفت نظري هو كان عالم وهمي بس هلأ إذا بتجي أنتي من سنتين تنجايل العالم, العالم النت بلش بفرض نفسه بشكل حقيقي م. من خلال عندك أشياء كثيرة شيء للزواج التسوق الإنترنت المؤسسات الإعلانية البحث عن وظائف يعني هو كان وهمي بالفترة البدايات بس هو هلا حالياً عم يتخذ المظهر الجدي والحقيقي فهون بترجع عزيزتي رابعة حسب الشخص نعم. الشخص والفروقات الفردية بمدى التربية والصدق والأخلاق اللي بتحكمنا طبعاً, طبعاً حتى أنا عفكرة رجعت حتى على موضوع الـ الـ شو حكم الزواج الانترنت كدين هو إذا استوفى الحقوق ويعني زواج حلال مئة بالمئة اه <تصفيق> <تسجي> طبعا يعني ما انه الزواج انه انا يعني من المؤيدين قلت لك لما بيكون في مصداقيه في صدق بالطرفين يعني بتكون الأمور تمام والعلاقة ممكن تكون مميزة. هلا هم نروح لفكرة أو مقولة عامل الناس كما يحب أن كما تحب أن يعاملوك يعني هون أنا لما بدي انطر صدق من الآخر لازم يكون أنا صادق انطر الخير من الآخر كون طبعًا. أنا خير وهكذا وهكذا تمام خلينا نفوت بسلبيات. طبعا السلبيات توقع إنه هلا حضرتك ذكرتي بأكتر يعني من تعليق إنه عالم وهمي وهيك طبعا هلا فينا نقول ما بدي هلا يتحيز الجنس الذكور إنه أنا, أنا لا لا أتجنّا الذكور والإناث نفس الشيء بس عندك كسرة الرجال يكونوا غير جادين يعني أغلبية الشباب غير جادين ببناء هاي العلاقة فما عندهم هم غير هو إنشاء علاقات واهي أو علاقات غير شرعية عن طريق النسخ للأسف البعض أنا مانعة معمم طبعا بس في البعض طبعاً هناك كثير حالات من الخداع والغش يعني ممكن أنه يخدع يغش يعني يحاول أنه يلعب على مشاعر الطرف الثاني لما يشوف أنه مثلاً حبته أو ممكن هون يتخلى عنه أو يحاول يستغلى بطريقة أو أخرى هلا هون مفروضة تكون الصبية هي تعرف تقدر أمور العلاقة، تضلها بالضمن الشيء المعقول، ما تخلي العلاقة تروح للشيء المبالغ فيه على أي صعيد، يعني تكون العلاقة أوكي بدنا نحكي أوكي بدنا نلتقي أوكي بس في نقط حمراء لا يمكن إنه نتجاوزها. هيدا بتخفف شوي من حالات إذا في حالات غش أو خداع. طبعا هيدا طبعا قلت لك إنه على في خداع من الجنسين ولكن من الرجال للأسف بشكل ممكن يكون أكثر. طبعا عندك النقطة الثالثة والكثير مهمة هو عدم تقبل المجتمع مجتمع لهذه الطريقة من الزواج فالأغلب المجتمع أغلب المجتمع بيشوفوا إنه البنت نيت سيئة. وشب بنات أسوأ أرجعنا للمجتمع ونظرة المجتمع إنه بتحسي أنه المجتمع له نظرة أنه هذه البنت سيئة أو هذا الشاب أس... أ... أ... سيئ فلما من هيك لما بنعرض الموضوع على الأهل بيكون هناك رفض شديد وأن... وممكن أن يرفضوا وإذا وافقوا بيكونوا متخوفين كثير طبعاً هي نتيجة اختلاف البيئات يعني هلأ أنا وقت بنتي مثلاً ممكن تجيلي أنا تعرفت عن شاب عن طريق النت أنا ك. مف يفترض أني أنا مثلا هذا الشاب أنا كمان أتواصل معه أتواصل وين موجود يعني أنا أعرف أنا كعائلة أنه لحنا نتواصل تواصل عائلي مع هذا الشخص هذا الشيء ما بيمنع فمن هون ممكن أنه تبين الأمور عليك يا بتبين أنه في هون بيبين بقى الخوف بيبين الصدق بيبين الكذب أنه أنت لما بتصير في علاقات مع هذه العائلة أنتوا تقابلتوا يعني ما حد موضوع الكترون هون وشاشات أنتوا صرتوا على أرض واقع فهون ممكن أنه يتغير لا في كمان بند ما هو كمان لا يستهان فيه طبعا إذا حصل الزواج بين اثنين فإن حياتهم بالغالب بتكون ممكن يعني ب في بعض ممكن تكون مبنية على الشك والريبة <تصفيق> هي إذا شافته عنايت راح ترى ألا إنه هلا بنفس متعرف عليها وهو إذا شافه عن النت، لا هو رح يكون كمان وضعه أصعب هو إن كان على النت أو خ... يعني برا النت أو خارج النت هو رح يكون في خا يعني في دائرة الشك. دايما نسمع لما شخص بيقوله عنه بيقوله شكاك لأنه هو بالأساس عنده مشكلة يعني طبعا غيور لأنه هو بالأساس بينظر غلط. بس بالنسبة لموضوع الزواج لما أنا بدي أتزوج عن طريق النت مفروض أنا أكون متجاوب لأعرف إنه هذا الشخص حبني إلي أنا وانا هذا الشخص اختارني إلي وانا اخترته فمو معنات انه هو تواجد عنيت او انا تواجدت عنيت مو هذا انه كافي انه انا اتهمه او حطه بخانتي ليت تلك هون بترجع بقى حسب الوعي والتوازن النفسي والانفعالي عند الصب الشب او الصبية لحتى انه يقدروا يتجاوزوا هالفكرة وانه هم انحطوا بعض عن طريق النت ورح يعملوا عيله بالواقع بالحقيقه ويتجاوزوا انه هذه المعرفه ما يعيشوا بانه طريقة انه هم يتعرفوا عن طريق البترون وعن طريق الشاشة حلو كتير كمان بالعودة الى الاراء رأي رؤى اللي بتقول يسعد اوقاتكم جميعا واوقاتك انا ضد الزواج عبر الانترنت لانه في الواحد يحط صفات ووعود كاذبة واي شيء وهمي ممكن الشخص احيانا بيكون وجه لوجه مع الاخر سنين طويله مثل ازواج كتار. وبيكتشف فجأة من موقف معين صفات أو ردات فعل ما كان بيتخيلها فكيف إذا عن بعد عبر الإنترنت وهالعلاقة ممكن تنجح لكن برأيي بحاجة الضوابط. نرجع لكلامي كلي الضوابط هي بفتكر تنطلق من إنه التزام كل شخص ومعرفة حدوده ومعرفة أكيد. هو تماماً شو بده. معرفة بالضبط. لك هذا العالم بهالطريقة هي صبيعة عليه كتير كتير يعني حلو. أنت لما بيكون عن طريق النت مفروض أنت تحوليه هون على الحقيقة. <تصفيق> وين انت مفروض انت هون تكوني أكيد اللي عم تستخدمت هي صبية بالغة وواعية راجدة فلازم تعرف أنه أنا تعرفت عن هذا الشخص عم ببدأ أنا وياه بي علاقة ممكن أنه إحنا بدنا بعلاقة الإعجاب ببداية ببدا علاقة حب فبعدين إحنا بدنا نرتبط الإرتباط هذا لازم يكون عقد الواقع مم. بعدين بالنسبة للاكتشاف عزيزتي رابعة انت الشخص كل ما عاشتي معه كل يوم بتكتشفيه جانب جديد يعني الإنسان صعب أنه يظهر لك كل, كل ما عنده بفترة وجهة إلا إذا كان هو خارق <تصفيق> والضبط. فهي بعتبره أنا كتير يعني بده يكون هنا يعني عنده توازن عنده داخلي مفروض إنه هو لما أنت الشخص عايشة معه بالعكس كل موقف ممكن تلاقي ردة فعله مختلفة كل شيء ممكن تلاقي إنه يعني غير انت معنك مفكرة فأنا بعتقد إنه لما بيكون في طريق زواج عن طريق النت أوكي تعرفنا أوكي حكينا كتبنا تحدثنا فيما بعد الواقع لا. الواقع معرفة الأهل التعرف الأسري المفروض يكونوا فمشان هيكي كمان بحب نوه إنه العلاقات الخارج خارج, خارج المحيط تبعنا هذا مف مفروض ما تكون موجودة يعني لحنا أنا بستغرب أحيانا إحدى الصديقات نخطبت خطبي لشخص خارج البلد من بلد أخرى أنا بعتبر هون المجاذفة هون بعتبر إنه لما ما بتكون بتعرف حياته أبداً بالضبط أنت عم تروحي هلأ لحنا هون في بلد معين. لكن احنا مثل ما قلنا أنه الشخص ممكن يكون بنفس المحافظة ومخفي تماماً عن ال... تفاصيل حياته ممكن كمان أنه يكون لحنا قد من كان رح نكون عايشين ببيئة واحدة بمحيط واحد عم تجمعنا عادات وتقاليد. رح نفهم على بعض بالضبط في أمور تانية ببلاد يعني ممكن الطبيعة تختلف وما عنده هالقدرة أنه يجي مثلا هو بعائلته لحتى يجي لهون ويشوف أو هي في حالات عم تكون أنا تافر لعنده لسه ما شوفته أنا أعتبر إنه هون صفة مجازفة والحياة هون يعني ممكن للزواج قد صح قد خطأ ممكن بقى هون شيء أنا ما بقدر حدد فيه أراء تعددت فعلا كان مع وضد خليني الحق أخد إسه رأي مع أنه لسه في أراء مرفت بتقول كتير الموضوع صعب وصعب جدا ينعطى قرار فيه لأن الانترنت فيه كل ما تبحث عنه من الخير والشر بموضوع الزواج تحديدا كلنا عم نشوف حالات كتير ناجحة كانت الشرارة الأولى عبر الانترنت وتعرفوا وتزوجوا ونشحت العلاقة بالوقت نفسه عم نشوف جيران من نفس الحارة حبوا بعض تزوجوا فشلت العلاقة فموضوع التعارف عن طريق النت صار أمر واقعي وملموس لكن نجاح أي علاقة سواء عن طريق النت أو غيره هي نسبية تحتمل النجاح والفشل بالضبط كلامه صحيح لأنه بترجع حسب طبيعة الفروق الفردية بين كل شخص وحسب القدرة على التجاوز والتوازن النفسي والانفعالي والعاطفي وقدرة الشاب أو الصبي على تجاوز هذه الفكرة وعلى القدرة على بناء علاقة حلوة مع بعض ومسيان أنه هنا نتعرفوا عن طريق النت الموضوع بغاية في الصعوبة بس لما بنحكي لحنا بالإيجابيات نلاقي أنه كتير في أمور ممكن تخترقية كتير حلوة ما نحط الخداع ممكن والكذب ممكن هون المفروض الصبية بقى لما هي قلت لك سبق حكيت استمرت مع هذا الشخص حكيت مفروض يتحول الموضوع للواقع للواقع لما بنلتقي مرة واثنين وثلاثه ويصير في تعارف انت هون تحول هذا العالم من عالم افتراضي وهمي لعالم حقيقي انت شخص التقيتي معه الاسر التقت ان يعني انتوا صرتوا عم تحكوا عم تسمعوا عم تطلعوا, عم تطلعوا, عم تطلعوا على تفاصيل معينه الايماءات العيون حركه اليدين لغه كلها الجسد جميله طبعاً جدا وطبعا لغتها بتوصل الرساله صح هو انا اللي بدي بالنهاية كل شيء طبيعي وكل شيء حقيقي أجمل أكيد. بس لحنا ظروف معينة ممكن أنه تفرض علينا كتلك أحيانا عادات وتقليد عدم الخروج عدم الدخول عدم تقيد حركة البنت فممكن هذا صار عبارة مثل يعني مثل منفس أن الواحد ممكن يلاقي شيء غايته أو ممكن في نجاحات كتير وبنفس الوقت في فشل يعني كثير. منقول خير الأمور الوسط لا بدنا نقيد كتير ولا بدنا نعطي حرية زائدة أيضاً بالضبط لا يعني كتير لا لا ولا أن يكون في تقييد ولا يكون في ارتخاء بالموضوع يكون الموضوع بين بين موضوع حلو كتير. لكن لابد من أنه نذكر فكرة يعني اليوم حالة المواقع الخاصة بالزواج. يعني على الانترنت موقع بدك أنت تتزوج عنه في موقع خاص بتعرف الأشخاص ببعض لهم بقى تكمن الخطورة بعدم وجود رقابة. سؤال أخير بدقيقة. نحكي عن أهمية دور الأهل واجب الأهل بإطار طوائية الأبناء. طبعا المفروض الأهل ما يكون دائما يعني عدم غياب الرقابة الأسرية عن عن البيت دائما يكون فيه تنبيه دائما يكون فيه مصداقية وفي صراحة فيه تقبل يعني الأب والأم معلش يتقبلوا أعراء بنتهم إذا هي عم تقولون أنا بحب شب معلش ما بيمنع أنه لحنا نشوف هذا الشاب هلا أكيد البنت اللي بدا تقولون هيك أكيد ما راح تكون يعني عذرا بنت 19 و 17 هي أكيد راح تكون بنت صبيه يعني وبالغة وعواعي نعم. فيفترض أنه لحنا لحناء ما نقمع الموضوع يعني أنا البنت عندي إنه أجد لازم نروح نشوف نقرأ معه لأنه دائمًا لحنا كطرف ثاني ممكن نشوف أشياء هي مش عرفتها فهذا ما المفروض يكون في قمع مفروض يكون في لغة الحوار وتفاهم يكون في مصداقية بالتعامل ويكون في يعني لغة الحوار كثير مهمة بيننا وبين أبنائنا على جميع الأصعدة بتعطي كتير إيجابية وبتأخدي وبتعطي إذا المشكلة ليس بالإنترنت، المشكلة بالشخص نفسه ونتمنى التوفيق للجميع ونتمنى العلاقات الناجحة المتوجة بالزواج بعد حب جميل كان على النت أو على أرض الواقع بدنا نشكرك بالخطام المرشدة النفسية والتربوية تهام المعلم شكراً كتير إليك والبرنامج كثير مميز أيضاً بدي أتشكركم مستمعينا على حسن المتابعة كنت معكم من ترطوس وعلى مدى ساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف والشكر لفريق العمل اللي رافقناه لليوم الصوت ميسي سليمان رد هاتفي ميساء سلمان هندسي إذا عيروا يوسف وبالإخراج صيبة سليمان صار وقت نرجع سوى مستمعينا للستوديو أمواج باللادئية إلى اللقاء